Mmm, ha, ha, ha, M-ti un șudă, m-na ne-o ia وطفلة رضيه الهدايا كنت مت بعث رحلين ضاع من قلبي ميولا ما قدرت أخلق منا وجعي ومن صبري مطايا صارت الدنيا مجرد حكي ما نقدر نقوله لو نفاذ صبري عجاز تصدر مياه في قفايا يا صغيرة بعثري فيني ملامحك الخجول انتي انشودا من التحنان Amseki adi, una rădă în fie, suna o قسوة احساسي من اسبب الرجول سامحيني كان دمك طاح في كل الزوايا بعثري فيني ملاك احكي الصغيرة يا خجولة ما بقى من ذكريات البارحة لن الهدايا أنت أنشغك من تحنان وعيونك مرايا تمسك يدي ونا رجال في سن الطفولة طفلي يبكي العناد وطفلة رضيه الهدايا